حدثا أصغر فتوضوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمصر الساق وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا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 لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها إذن أيها الاخوه نعمة الدين هي أعظم النعم والصلاة يخشع الإنسان فيها لربه ويتطهر قبل الصلاة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر الخفيف قد بني على التخفيف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 واذكروا نعمة الله عليكم بالهدايه للإسلام واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع في المنشط والمكرة سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه ان الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شناان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 الذي لا يخلف الميعاد، الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة للذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة إذا أعظم الوعد هو وعد الله وأعظم ما وعد عليه ربنا جل جلاله هو أعظم ما يرجوه الإنسان وهو دخول الجنة التي هي الحسنة فهي الأحسن في كل شيء فينبغي على الإنسان أن يلتزم بالميثاق وأن يعمل بطاعة الله لينال ما عند الله فما عند الله لا ينال إلا بطاعته من فوائد الآيات الأصل في الطهار هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر في حال تعذر حصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارس يشرع التيمم بالتراب